الحمد لله دور في العالمين الله الزبان الرحيم ليت يوم الزيين إياة نعلم وإياة نستعين اهدنا الزراب المستقيم الزراب إلى الدين أن Ondegi makoa nahi zinen, الله هو الإله بنا واحدا كان يرضو رب الذين على نفس صادقه بل يعطى من صالحا كتب ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم هيا يا عحيم صور لكتب رحمة ربك أبدا وزكايا يَدْعُونَ وَالْمَكْرُ ضَاعَ وَلَنْ تَنْجُوَ بِدُعَائِكَ رَبِّ يَقِينًا وَيُتمِّ الصَّوَافِيَ صَوَافِي وَجَاءَتْ إِنَّ بَشِّرُكَ مُنَادٍ سُورًا يَا أَنَّ جَاءَهُ فَسَبِّحْ يَا قَالَ رَبِّ أَنَّ مَا يَقُولُ هَؤُلَاءِ وَلَا